بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نادى رجل الخليفة وهو على المنبر فقال يا أمير المؤمنين أذكر يوم الأذان فنزل الخليفة من على المنبر ودعا الرجل فقال له ما يوم الأذان فقال الرجل يوم الأذان هو اليوم الذي قال الله تعالى فيه فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين فعرف الخليفة أنه يوجد من ظلمه فقاله ما هي مظلمتك يا فلان؟ فقال الرجل أرض لي بمكان كذا وكذا أخذها وكيلك فكتب الخليفة إلى وكيله كتابا يأمره فيه أن يرجع إلى الرجل أرضه وأن يعطيه فوقها أرض أخرى مع أرضه إنهم يخافون من قوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع أخي الكريم أختي الكريمة إذا ظلمك إنسان فأنت مخير الآن بين ثلاث اختيارات كلها تعتبر حقا لك ولك أن تختار منها ما تشاء أما الاختيار الأول أن تدعو على من ظلمك فإذا دعوت عليه فسوف يأخذ الله حقك منه في الدنيا قبل الآخرة لأن دعوة المظلوم استجابة وهذا من حقك أنا لا أود أن تدعوا عليه ولكنه حقك في النهاية ولا يستطيع أحد أن ينازعك فيه قال صلى الله عليه وآله وسلم دعوة المظلوم استجابة وإن كان كافرا وإن كان فاجرا فإنما فجوره على نفسه الاختيار الثاني أن لا تدعوا عليه في الدنيا ولكن أن تنتظر لتأخذ حقك منه يوم القيامة وليس بالدنيا لأنك إن دعوت عليه في الدنيا فسوف تأخذ حقك في الدنيا أما إذا لم تدع عليه فإن الله يوم القيامة سيعطيك من حسناته ما يساوي الظلم الذي ظلمك إياه أو ستعطيه أنت من سيئاتك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الظالم يوم القيامة قال إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه يعني المظلوم فحمل عليه ولكن إخواني يوجد اختيار ثالث نعم المظلوم له اختيار ثالث وهو أفضل الاختيارات على الإطلاق وهذا الاختيار لا يفعله إلا أقل الناس ما هو هذا الاختيار؟ <تصفيق> نعم ما هو الاختيار الثالث الاختيار الثالث هو أن تعفو عما ظلمك أتدري ماذا يعني ذلك أتدري ما معنى العفو إذا عفوت عما ظلمك فهذا يعني أنه لن تنزل عليه عقوبة بسببك في الدنيا وأيضا لن تأخذ من حسناته يوم القيامة أنا أعرف أنت الآن ستقول لي حرام عليك كيف أستحمل ألا أدعو عليه في الدنيا ثم أيضا يوم القيامة لا أخذ من حسناته إذا ماذا سستفيد؟ لا تخف لا تخف طمئن واحدة ستستفيد أكثر مما لو أنك أخذت من حسناته يوم القيامة كيف سيعطيك الله من الحسنات لكن ليس من حسنات الظالم لأن خلاص عفوت عنه سيعطيك ثوابا وحسنات من عنده هو سبحانه أكثر مما لو أنك أخذت من حسنات الظالم، سيعطيك كمية أكبر سبحانه فأنت الرابح في النهاية. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فأجره على الله. إذن أفضل الاختيارات أن تعفو عن من ظلم وأنا أعلم أنك تستطيع أن تضغط على نفسك وأنت تتجاوز جروحك فتتخذ قرارا بالعفو التام عن من ظلمك نعم أنا أعرف أنك تعبت من أعرف أعرف أنه آذاك وأنك تجرعت غصصا كثيرة بسبب هذا الظلم لكن لا بأس فرحتك يوم القيامة ودخولك الجنة أغلى من كل شيء والله فين قلت لي أنت لا تعلم ما هو الظلم الذي أصابني إنه أكبر بكثير مما تتصور كيف تريدني أن أعفو عنه إذا كان الظلم الذي وقع عليك أكبر فبالمقابل الأجر والثواب الذي ستأخذه من العفو سيكون أكثر نعم أكثر من بقية الناس وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء فهنيئا لك ستكون أنت أفضل منا فلماذا تتضايق كتب رجل رسالة إلى أحد إخوانه يحثه فيها على العفو عن بعض من ظلمه فقال له اعلم أنه لن يزداد الذنب عظما إلا ازداد العفو فضلا ثم أنت لماذا تتعب نفسك إذا كان هذا الذي ظلمك يعتبر ظالما فسوف يهلك في كل الأحوال الظلم يدمر صاحبه مرة من المرات دعا رجل على ظالمه فقال له مسلم بن يسار أوكل الظالم إلى ظلمه فإن عاقبة ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه فإذا كان مصير الظالم الهلاك فسواء هلك بدعائك أو بغيره من الأسباب فإنه هالك هالك وسينتقم الله منه عاجلا أم آجلا فلماذا تخسر أنت ثواب العفو يوم القيامة الحكمة تقول لا تخسر بسبب الظالم مرتين مرة عندما ظلمك و عندما تركت ثواب العفو عنه و على الانتقام والتشفي بالدعاء عليه نعم نعم يجوز أن تدعو عليه أنا متفق معك لكن صراحة أنها خسارة كنت أتمنى أن تحصل أنت على فائدة أكبر من مجرد الانتقام وبالمناسبة فإن العفو أريح لك قلبا وأشرح لك صدرا وأما إذا أردت أن تنتقم فتدعو عليه ثم تترقب أثر دعائك عليه يوما بعد يوم والله سوف تتعب يقول المنتصر بالله لذة العفو أعذب من لذة الانتقام أخي الكريم أختي الكريمة لقد تعبت أنت في السابق من ظلمه، فحاول أن ترتاح له. اغسل قلبك بالعفو، صفي ذهنك صفيه، وستكون قد كسبت راحة القلب في الدنيا والثواب الأكثر في الآخرة. قال الحسن إذا جثت الأم بين يدي الله تعالى يوم القيامة نودي، فليقم من كان له أجر على الله. قال فلا يقوم إلا العفون عن الناس. صراحة. فعلا شرف عظيم، إخواني خواتي والله لقد رأيت بعيني الذين عفوا كيف أحس بالراحة أكثر من الذين لم يعفو؟ إن الذي عفا ينام طمأن البال منشرح الصدر كلما أراد الشيطان أن يوقد النار التي في قلبه تذكر هذا العافي أنه لا يريد من الظالم شيئا، إنه فقط ينتظر الثواب والأجر يوم القيامة ويعلم أن الله لن يترك الظالمين. فهو مرتاح ثانيا لا تنظر إلى ما تريده نفسك من الانتقام والتشفي لا انظر إلى ما يحبه الله في هذه المواقف يا ربي ما الذي تحبه أنت الذي تحبه أنت مقدم الذي نحبه نحن والله يا ربي الذي تريده من العفو على مرارته أحب إلينا مما نريده نحن من الدعاء عليه والله هذه النظرة تعتبر نظرة رفيعة نادرة أن تقدم الله على نفسك وضع بين يدي أحد الملوك أسرى فقال الملك لأحد العلماء ماذا ترى أن نفعل بهم فقال العالم إن الله تعالى قد أعطاك ما تحب من القبض عليهم فأعطي الله تعالى ما يحب من العفو عنهم فعفى الملك عنه. بعض الناس يصر على أن لا يعفو عما ظلمه على الأقل يريد أن يستعمل الاختيار الثاني فيأخذ من حسنات الظالم ولا يعفو عنه طيب الفائدة يقول أحد العلماء لماذا يعذب أخوك بسببك؟ أعفو عنه أمر آخر ألست تريد رحمة الله؟ ألم نخطئ في حقه سبحانه كثيرا؟ طيب كيف تريد أن يتجاوز الله عن أخطائنا التي نقر فيها ونحن لم نتجاوز عن أخطاء الآخرين؟ قد تقول هذا حقي أنا أريد حقي صح كلامك صحيح هذا حقك لكن توجد حقوق لله أيضا لا تحزن إذا أخذ الله حقه كذلك طبعا ليس لأنك أخذت حقك فإن الله لن يرحمك لا لا ولكن الذي يرحم الناس فهو أقرب إلى رحمة الله من الذي لا يرحم الناس قال رسول الله صلى الله عليه و وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كيف نريد أن نحصل على الرحمة من الله ونحن لم نرحم عباد الله؟ لما كانت تعرض رحمة الله على الصحابة كانوا يعفون عن أشياء أكثر بكثير بكثير من الذي أصابنا نحن. هذا وبكر صديق تكلم في عرض ابنته قالوا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كذبا أنها زانية وحاشاه رضي الله عنها وارضا واستمرت هذه الإشاعة بين الناس أكثر من شهر بكر في هم لا يعلمه إلا الله إنه يتكلمون في ابنته ومن الذي تكلم؟ إنه شخص كان أبو بكر ينفق عليه سبحان الله أعطيك المال فتطعم في عرض ابنتي كذبا وبهتانا فأوقف أبو بكر نفقه عليه. فأنزل الله قوله تعالى وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يغفر اللَّهُ لَكُمْ فقال أوبكر وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي فأرجع النفقة إليه التي كان ينفق عليه وقال بكر وَاللَّهِ لَا أَنْزِعُهَا مِنْكَ أَبَدًا مع أن أوبكر مبشر بالجنة أصلاً لكنه لم يقول أنا لا أحتاج أنا من أهل الجنة ما رأيكم أن نتخذ نحن جميعا الآن قرارا إنه قرار جريء حازم بيننا وبين الله أن نعفو عن كل من ظلمنا في السابق نعم نريد أن نعفو عنهم لأجلنا لا لأجلهم نعفو عنهم لكي يعفو الله عنا. فلنتفق جميعا الآن على ذلك أنا, أنا سأبدأ أمامكم الآن أريدكم أن تشهدوا بأنه لو كان أحد قد آذاني أو أخذ حق من حقوقي أو اغتابني أو أصابني بأي ظلم، فإني قد أحللته. لا أريد منه أي شيء. مسلما كان أو غير مسلم. لكم أن تشهدوا على ذلك. وفي الحقيقة ما منا من أحد إلا وقد ظلمه إنسا. لا بد من ذلك. وأنا والله يعني ما رأيت من عموم الناس لا كل خير. لكن لو وجد شخص لا أعلم عنه ظلمني، فأنا والله قد أبرأته من كل شيء. فقط أريد من الله أن يجعلني وأياه في جنات النعيم، وأن يعفو عني وعن، وأن يرحمني ويرحمه، وأن يحفظ له أولاده وأهله، والله لا ود أن يصيب الله أي شخص بأي مكروه سامي. صدقوني إخواني خواتي والله هذا الشعور رائع، والله رائع. أن تعيش وقلبك لا يغلي على أحد، ولا تريد من الناس شيئا فقط تريد أن يرحمك الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئا؟ قال لا قالوا تذكر قال كنت أتجاوز عن الناس فقال الله تعالى سبحانه للرجل أنا أحق بذلك منك تجاوز عن عبدي أرجو أن تشاركوني الليلة في هذا العفو. لعل الله أن يطلع علينا جميعا في هذه الليلة فيتجاوز عنا جميعا كما تجاوزنا عن عباده جميعا قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء اسال الله يغفر لنا وياكم ويرحمنا وياكم ويجعلنا وياكم المعتقين من النيران ومن غفر الذنوب جميعا ويطهر قلوبنا ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا والحمد لله رب العالمين